بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسله بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا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 يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدو ولكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم انما اموالكم واولادكم فتنه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 إن تقرضوا الله قَرْضًا حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم